بلغوكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أَمْعَجِبْتُمْ أَنْجَاءَكُمْ ذِكْرُ مِن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ فَذَكُرُوا إِذْ عَلَيْكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نوح وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَذَكُرُوا أَلاَ إِلَّا اللَّهِ لَعَلَيْكُمْ تُفْلِحُونَ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 فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسها بشوء ولا تمسها بشوء فيأخذكم عذاب أليم